معكم من ساحة محمد السادس بمدينة بركان استعداد لمباراة الغد ان شاء الله علي علي علي علي علي أهلاً معكم من ساحة محمد السادس استعداد ل قد ان شاء الله ديربي الشرق جمهور النهضة البركانية حاضر بقوة هنا يا ساحة محمد السادس. Thank <laughs> you.